ف إ ذ ا أ ر د ت النجاه فاتصفي بهذه الصفات إ ن كنت ص ا د ق ة في البحث عن ا ل س ع ا د ة ف أ ن ا أ د ل ك على الطريق وكلنا يبحث عن ا ل س ع ا د ة والله لن تجد ا ل س ع ا د ة إ ل ا في ط ا ع ة الله إ ل ا في ا ل ح ي ا ة مع الله وفي مرضاته ا ل س ع ا د ة في ا ل ت و ب ة و ا ل أ و ب ة وفي الاستغفار من ا ل ح و ب ة ستجدينها في دموع ا ل أ س ح ا ر وفي م ص ا ح ب ة الصالحات ا ل أ ب ر ا ر ستجدينها في بكاء التائبات وفي أ ن ي ن المذنبات ستجدينها أ ي ا ل س ع ا د ة في الخشوع والركوع وفي الانكسار لله والخضوع وفي البكاء من خ ش ي ة الله والدموع ا ل س ع ا د ة والله في الصيام والقيام وفي امتثال شرع الملك العلام ا ل س ع ا د ة في ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن وهجر المسلسلات و ا ل أ ل ح ا ن وربك ب ا ص ط ا يده لك بالليل والنهار يفرح بالتائبات ويفرح بمن أ ت ى وهو قريب ممن دعاه حليم كريم يغفر الذنب ويستر العيب ا ط ر ق الباب وسيفتح لك سيري على الطريق ستشعرين بالفرق العظيم وسترين ا ل ن ت ي ج ة بنفسك اللهم احفظ فتياتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اذل الحائرات وانغذ اللهم الغارقات اللهم من ح ا د ث عن الطريق فردها اليك ردا جميلا اللهم وفقهن ل ت و ب ة ا ل نقوح و ا س ت ق ا م ة على الحق يا رب العالمين اللهم اغفر ذنب المذنبات و أ ق ب ل ث و ب ة التائبات وافرج ح م المهمومات واكشف كرب المكروبات اللهم ثبت الصادقات واجعلهن راضيات مرضيات تقيات نقيات خفيات اللهم حبب ي لهن ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبهن وكره لهن الكفر والفسوق والعفوان واجعلهن يا ربي من الراشدات اللهم من أ ر ا د ن ا وفتياتنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم زين فتياتنا ب ا ل إ ي م ا ن والعفه والحياء والحجاب اللهم حبب لهن الحجاب وكره لهن التكشف والسفور ووفقهن لخير الدنيا و ا ل آ خ ر ة يا عزيز يا غفور اللهم اجعل جماعنا مرحوما فتفرقنا بعده تفرقا معصوما ا س ت غ ف ر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن